هذا من عزائم الأمور ليس من الواجبات ليس من الواجبات فإن السؤال الموجب جائس لكن ومع ذلك من كمال يعني ال ال ال الإيمان ومن كمال الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه إن إنسان يحرص على أن يستغلي عن خدمة الناس إلا في الضرورات نعم وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني وإبلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت ما لهم مد من طعام أوصاع فاسأل الله عز وجل فرجع إلى امرأته فقال ما فقالت ما قال لك فأخبرها فقالت نعم ما رد عليك فما لبت أن رد الله عليه ابنه وابله أوفر ما كانت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه وقرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقد ثبت في الصحيحين عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول هل من داع فاستجب له هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له وخرج الحاكمي وغيره من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من ذا الذي دعاني فلم اجب وسألني فلم أعطه واستغفرني فلم أغفر له وأنا أرحم الراحمين واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين لأن السؤال فيه إظهار الظل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار وفيه الاعتراف, وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده لأنه, حقيق لأنه حقيقة العبادة وكان الإمام أحمد يدعو ويقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواه كما قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هذه قاعدة عظيمة لا تتخلف لكن بعض الناس قد يلتبس عليه الأمر وهو ما يحدث من بعض الأسباب التي خلقها الله عز وجل وأوجدها يكون عن طريقها شيء من النفر ودفع الضر أو, أو الضر أيضا فهذا راجع إلى أن كل ذلك بتقدير الله عز وجل أما من حيث التوجه ويعني تحول القلب فيجب على المسلم أن يخلص يخلص لله عز وجل العبادة والاعتماد فلا يرجو إلا إياه ولا يخف سواه ومع ذلك يعرف ويعلم أن بعض الأسباب تكون فيها نفع ودفع ضر أو أيضا بعض الأسباب قد يقع منها الضر لكن كل ذلك راجع إلى تقدير الله سبحانه إذن من حيث توجه القلوب والاعتماد يجب الاعتماد الخانص على الله عز وجل أما من حيث بذل الأسباب فإن الله عز وجل جعل الأسباب هي وسيلة المقادير التي قدرها الله الأسباب هي الوسيلة لوقوع المقادير التي قدرها الله عز وجل نعم والله سبحانه يحب أن يسأل ويرغب, ويرغب إليه في الحوائج ويلح في سؤاله ودعائه ويغضب على من لا يسأله ويستدعي من, عباد من عباده سؤاله وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء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 هذه مثلة تذكرنا بما يحصل من كثير من الناس اليوم من المقاطعة أعني الطلاب العلم ومن والعلماء من المقاطعة للولاة والمسؤولين بدعوة أن ذلك أدعى للورع وأبعد عن الشبهة وربما تذرعون بمثل هذه الأمور وهذا له قاعدة معروفة عند السلف وهذه القاعدة أيضا تنبني على ثوابت الشرع تنبني على النصوص وتنبني على منهج شرعي هو منهج سلف الأمة وهو أنه ينبغي بل يجب على من يعنيهم الأمر في أداء النصيحة لولاة الأمر من العلماء والدعاة والصالحين والقادرين ألا ينقطعوا عن مجالس الولاد لأدن نصيحة بل يجب عليهم ذلك وأن يتعمدوا الدخول على المسؤولين لأداء النصيحة التي أوجبها الله عز وجل وللشفاعة لمن يحتاج الشفاعة من المسلمين والرعية وهذا أمر لا أقول فقط مشروع بل أحيانا يتوجب لسيما في مثل هذه الظروف التي تعيش الأمة والتي ربما تتيح فرصة وجود البطانة وجلساء السوء عند الولاد أكثر من وجود الصالحين بسبب تعفف وتورع بعض الصالحين عن الدخول على الحكام والولاد والمدهوم والذي لا يليق بالعالم وطالب العلم هو الدخول لغير حاجة والمنادمة التي فيها ضيع وقت وفيها نوع من المداهنة وكذلك الممنوع هو ما شار إليه مثل هذا الأثر أن يكون الدخول من أجل تحصيل مصالح دنيا من مال أو جاه أو تقرب غير مشروع هذا نعم لا ينبغي ولا يريد بكل مسلم فضلا عن طالب العلم والعالم والداعي لا يليك أيضا الممنوع هو الدخول والسكوت على ما لا يجوز السكوت عليه إنما ينبغي النصح بحكمة ورفق وطبيعة ولي الأمر والحاكم دائما والغالب ما أقول دائما الغالب أنه يحتاج إلى شيء من يعني رقة العبارة والرفق في التوجيه والقول اللين كما أنص الله عز وجل نبيه موسى وهارون مع فرعون وهو طاغي الظالم جبار وعلى ذلك فمن كان دون بارك فهو أولى بأن يعامل بالرفق والإشفاق وحسن الكلمة والحكمة أعوذ وأقول الذي ينهى عنه السلف هو المعاشرة التي لا يكون فيها مصلحة ويكون فيها شيء مداهن وضيع الوقت والثرصرة والقيل والقال والمنادمة التي يكون فيها نوع من الاسفاف والاضحاك ونحو ذلك هذه لا تلك العالم وطالب العلم والمؤمن الذي يجب أن يؤدي النصيح كذلك المسألة ومص... الدخول عند الولادة لمصالح دنيا أو جاه نحو ذلك فهذا لا شك أنه لا يشرع لا. قال طاوس لعطاء إياك كان تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابا ويجعل دونها حجابا وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة أمرك أن تسأل وعدك أن يجيبك وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق فلأن العبد عاجز عن الاستقل بجلب مصالحه ودفع مضاره ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل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 والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانى وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره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 وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائط قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفيها أيضا عن جابر أن رجلا قال يا رسول الله فيما العمل اليوم ما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له نعم هذه قاعدة عظيمة تسجل فقه ومن فقهها فإنه بإذن الله وبتوفيق الله يسلم من غواء الكثير من الشبهات والأسئلة المحيرة في جانب القدر أولا يجب أن يعلم من أن موضع القدر هو سر غيب خالص لا يعلمه إلا الله وأن من يعني صعب عليه فهم القدر فليعلم أن محاولة تفكيك اسرار القدر تزيده اشتباها وشكوكا فعليه أن يسلم لله عز وجل ودام يعلم أن الله عز وجل لسه بظلام للعبيد وأنه سبحانه بيده مقاليد كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه أيضا قدر الهداية على العباد على من هداه والشقاه على من أشقاه بناء على علم السابق وهذه لعلها هي التي تنحل فيها كثير من الإشكالات حول مثل هذا الحديث فيما يتعلق ذكر مقادير الإنسان لأن الحديث جاء في سياق بهذا السياق وجاء في سياق آخر في حديث الصادق المصدوق أيضا حينما ذكر الله أذكر نبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا بلغ مائة يوما أرسل الله إليه ملكا فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد قد يفهم بعض الناس أنه ما دام كتبة الشقاء والسعادة إذن لفائدة للعمل وهذا يعتبر فصل لمراتب القدر بعضها عن بعض مراتب القدر هي أربع العلم, العلم ومعناه أن الله بكل شيء عليم ثم الكتابة ومعناه أن الله كتب مقادير كل شيء على الإطلاق ثم التقدير والمشيئة ومعناه أنه كل شيء بمشيئة إلا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ثم الخلق وهو معناه أن الله خالق كل شيء أمور قدر كلها حول هذه المنزل من ذنها مثلة تقدير مقادير العبد عند نفخ الروح وهذا يعني أنه قبل أن يعمل يكتب عليه الشقاء والسعادة قبل أن يعمل وهذا ربما يؤدي للسؤال الذي قاله الصحابة ما دام كتبت الشقاوة أو السعادة للإنسان إذن ففيما العمل شوفوا الإجابة قال اعملوا قال نبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له معنى ذلك أن الله عز وجل عالم بسابق علمه أن هذا الإنسان سيسلق طريق الخيل باختياره بعد أن بيّنه الله له ورسل مهو طريق الهداية ويسر له الهداية علم الله عز وجل أن هذا الإنسان سيسلق طريق الهداية فكتب له السعادة وعلم أن ذاك الإنسان الضالب الشقيق صلى الله عليه وسلم طريق الشقاوة فكتب عليه الشقاوة إذن هذا راجع يساب إلى سابق علم الله عن الإنسان ماذا سيعمل اعمل اعمل فكل ميسر لما فرقه لا تقعد أجلك غيب وهذا الغيب مبني على ماذا تعمل أجلك قصري نعم أجلك وسعادتك وشقاوتك غيب لا يعلمه إلا الله لكن يجب أن تجزم وأن تعلم أن هذا الغيب الذي هو إما شقي وإما سعيد مرتبط بعملك أنت والله عالم ماذا ستعمل لكن هل أتدري أنت ماذا ستعمل لا إذن اعمل اعملوا فكل ما يسر لما خلق له نعم وخرج الإمام أحمد وابو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت عن نبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا يطول ذكرها أحسنت نقف هذا لأنه مقطع أطلنا الحمد لله الصلاة والسلام ورسول الله بعد يقول السائل في كثير من أحياني خوفي من الرياء جعلني أتردد في فعل أمور الخير وذلك لعلمي بأني سأذكر بخير عند فعلي لهذا العمل ممن حولي وهذا ما يخوفني فأنا في صراع مع نيتي فهل من عمل يعينني على فعل الخير من غير خوفي من الرياء نعم الواجب أن على الخير وتجاهد نفسك فيعظم أجرك يعني متى مكان هذا الهاجس يصل إلى حد أنك تحجم عن عمل الخير فهذا دليل الشيطان غلب عليك أقدم على ما خير وإن كنت تشعر أن نفسك قد تندفع إلى الرياء قد تندفع إلى حب السمعة لكن ومع ذلك شعرك هذا دليل على أنك عندك شيء من اليقظة القلب فأقدم على الخير وجاهد الشيطان وجاهد نفسك والله عز وجل يسجدك ويعينك أما أن تعجم عن الخير كما يفعل كثيرين فهذا من تثبيت الشيطان يقول ألا ترى أن بعض طلبة العلم من منهم يزلازلون في أول الطلب العلم وحدثاء السن أيضا يجعلون الأنظار تتجه إليهم بلبسهم العبايات أو المشالح وهذا ما رأيته في معرض الكتاب وتصدره لمجالس لقاء الدروس أليس هذا من علامات الساعة لا ما يجب أن يكون علامات الساعة بل ربما يكون هذا نوعا من التشبه بالعلماء والصالحين فلعلهم إن شاء الله بهذا يسددون ووفقون ومن تشبه بقوم منهم آه لما عندنا من شعار أهل العلم والعبادة والدعوة فما أظن هذا يضير حتى وإن انتحل الطالب المبتدي يعني انتحل أحيانا شخصيات العلمة في أمور تدخل في حدود قدرته وصلاحياته حدود علمه فالعل هذا من تدريبه على يعني أن يصل إلى درجات الكبار فإن شاء الله نحسن الظن يقول القلب نسأل الله العافية وكثرة الران وشوائب المطاعم والمشارب وكثرة الشبع نعم هذه إشارة من السائل طبعا هو سيجيب جاء الله خير لنصيح لنا جميعا نعم هذه أمور فعلا سائلة بين الناس المسلمين اليوم عموما وبين المسلمين في الدول الغنية على وجه خصوص يعني شوائب المطاعم والمشارب وكثرة الشبع وكثرة الماء الوكولات الدنيا الدنيا ضحكت من كل وجه فيما يعني يلحظ وما لا يلحظ بشكل واضح يعني هذه هذه الإضاءات هذه الزخارف في المساجد هذه المراكب الفارهة هذه العمائر أيضا هذا هذه الدنيا التي زينت وتبهرجت وظن أهلها أنهم قادرون عليها هذه كلها تقصي القلوب لن نقول حرام فمن يظن بعض الناس إذا تكلم وقالوا أنتم معناته تعوقون مسيرة التقدم المادي ومسيرة الاقتصاد لا الاقتصاد إذا كان يخدم الدين إذا كان يخدم الأمة في دينها وعقيدتها وأخلاقها وعزتها ومجدها فهو أمر مواجب ويجب أن يزدهر لكن ننفرق بين الاقتصاد الأصل الذي فيه بناء الأمة وقوتها وبين الشكليات والزخارف التي تلهي وتطقي وبين المبالغة في الأكل والشرب والإضاءة والإنارة والمراكب والمساكن المبالغة فيها هذه بالعكس تنعكس على الأمة حتى في يعني ثوابتها الكبرى وفي يعني منابع عزها تفقد شيئا من يعني صفاء القلوب فتفقد العقيدة وتفقد الفضيلة ويكثر الشقاق على الدنيا ويكثر هذا أمر الأمر الدنيا الآخر سبق نشرت إليه وهو من المنهجيات المهمة جدا وأرجو أن تتنبه وتنبه لهذا هو أن المسلمين لهم رسالة تجعلهم أعز من أن يتعلقوا ببهارج الدنيا المسلمون لهم رسالة إذا لم يقوموا بها فالدنيا ستطقيهم وتلهيهم ثم تقصمهم قد الدنيا عند الكفار وهذا نصيبهم قد يكون لهم دولة ويكون لهم كيان وهذا نصيبهم وليس لهم في الآخرة من خلاق أن المسلمين إذا انهمكوا في الدنيا فلينتظروا أن تقصمهم وهذا وعد غير مكروب إذا ضحكتها اليوم إذا ضحكت الدنيا وتبارجت وزينت وفتن الناس بها كلهم توجهت قلوب الناس كلهم فيها فهذه علامة أنها سيحدث منها شيء يبدو وجه الكالح الحقيقي ورأيتم بوادر ذلك يعني وما, قصة، وما قضية يعني نكبة الأسهم مع النبي بعيد هي أول المنذرات ربما ظرت ملايين في بلدنا هذا ما بين مفلس أصبح لا يملك شيئا وما بين ومفلس فقط أصبح مسقل بالديون ولذلك كم الذين أصيبوا بالسكتات والجلطات والأمراض النفسية بسبب هزة عادية بالنسبة لواقع الأمم لكن القلوب متعلقة في الدنيا فلما صارت مثل هذه الهزة صار ما صار وهذه يعني تعتبر منذر منذر من منذرات المسلمون وخاصة أهل هذه البلاد المنطلق الوحيد. إذا لم تكن الدنيا خادمة لدينهم إذا لم تكن الدنيا عندهم وسيلة للعزة ونصر العقيدة والدين والفضيلة فلينتظروا أن تتقلب عليهم الدنيا وتكون وبالا وهذا إيش كلامي هذه ثوابت الشرق نعم يقول هل من الدواء الاقلال من الأكل والاقلال من الكلام واقلال الخوض مع النس نعم هذه نصيحة يسديها لنا السائل وكثرة الملاء والحذر يعني عدم كثرة الملاء والاعتناء بزواجر النفس وعن التكاثر إلى آخر الكلام واللجوب الدعاء إلى الله عز وجل لأنه سبيل إلى طاعة الله وتوفيقه ولا سبيل إلا بتوفيق الله نعمل لأبدل العبارات فيها نوعا من الاضطراب أنا ما عرفت قراها لكن هذه نصيحة ثمينة أرجو أن نقبلها جميعا ونستفيد منها يقول بعض الناس شكك في إمكانية ما يحصل لبعض السبب من ختم القرآن في ليلة كما حصل العثمان وغيره عليه حال هذه نسألة يا أخوان أرجو أن يعني لا أبالغ إذا قلت في عصرنا هذا من العلماء أصحاب المشاغل العباد الصالحين الذين يشتغلون في الدعوة والعلم من يختم يوميا منهم من يختم يوميا ونعرفهم وتعرفونهم لو قلت فلا لكن لا يريد المخبر به وتعجبون القرآن كله ثلاثين جزء ممكن ختمه بهدوء في عشر ساعات ممكن ختمه بشيء من السرعة في ست ساعات الإنسان المسدد الموفق يجد الست ساعات والسبع ساعات ثمان ساعات من وقته يوزعها على الليل والنهار إذا كان ممن يقوم الليل مثلا ثلاث ساعات أو أربع سيختم نصف القرآن وبقية وقته إذا كان ممن يبكر للصلاة ويجلس بعد الصلاة يقرأ له جزئين ثم بعد ذلك يوزع على بقية وقته فيختم القرآن يوميا ليس هذا بظهر وأمر عادي لكن هذا يرجع إلى بركة الوقت كثير مننا تعلم نظرنا حوالنا ما الله يعفو عنا لا نتصور هذا لكنه واقع أخيرا يقول من, من, من, من يأمر بالناس المعروف ولا يأتيه هل يكون عليه إثم في ذلك وهل صحيح من يقول أن أمر بالأمر الصالح وأرغب فيه رجاء عليه حال هل ليس له قاعدة هذا ليس له قاعدة نعم لا ينبغي الإنسان أن يأمر بشيء ولا يأتيه وينهى على شيئته لا ينبغي لكن لا يعني ذلك أن يكون سبب وذريعة لعدم الأمر والنهي الإنسان كغير من البشر أي auldاعية والطالب العلم والعالم كغير من البشر يعتري ما يتريه فلا يجوز له أن يترك الأمر ومنع المنكر لمجرد أن يكون هو مقصر لا يجوز لأنه يزيد الإثم إثم صحيح إنه لا ينبغي أن يأمر بشيء ولا يأته وينهى عن شيء ويأته وهذا إثم لكن أيضا ترك الآن المعروف أن المنكر أشد إثم فلا يقع في إثمين كون يقع في إثم واحد خير له من أن يقع في إثم مضاعف هذا ونسأل الله جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم ومبارك عن البيان محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد كثيرا طيب مباركا فيه كما ينبغي من وجه عظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابتي والتابعين ومن تبعوا بإحسانه إلى يوم الدين وبعد لأن لو توفيقنا استأنف الدرس نبدأ جامع العلوم الحكم وصلنا إلى سطحة 483 صدر بعمر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه هذه رواية الإمام أحمد ورواية الترمذي بهذا المعنى أيضا والمراد أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره وينفعه فكله مقدر عليه ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من ذلك في الكتاب السابق ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا وقد دل القرآن على مثل هذا في قوله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد, وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليفطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وخرج أبو داود وابن ماجة من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أيضا هذا المعنى معنى عظيم لكن مجرد العلم به لا يكفي لأن الكثيرين من الخلق من الصالحين وغير الصالحين بل أحيانا من بعض الكفار قد يعلم هذا المعنى أو هذا, الـ هذا الـ هذه القاعدة قد ستستقر في نفسه لكنه حينما لا يستقر هذا المعنى أي معنى أن العبد يتقلب تحت رموية الله عز وجل وتقديره سبحانه وأن ما أصابه وما سيصيبه لا يدفع إلا باللجوء إلى الله ما أصابه لم يكن ليخطئه وما يخاف نصيبه فإن الله عز وجل جعل مما يدرى هذا الخوف من الأسباب ما هو كفير بإذن الله لدفع الأضرار من اللجوء إلى الله والدعاء وبدل الأسباب الشرعية أقول هذا المعنى لا يكفي مجرد العلم به معنى أن تعلم أنما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك وأن جميع المقادير الأمور بيد الله وأن الخلق لو اجتمعوا جميعا ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا ولو اجتمعوا جميعا لأن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا هذا المعنى لا يكفي مجرد العلم بل لا بد أن يستقر في أعماك القلب وأن ينبثق عن هذا المعنى أيضا استشعار عظمة الله عز وجل ورقابة الله واليقيم والتوكل والإنابة بمعناها الصحيح هذا أمر الأمر الآخر أنه لن يعني يشعر العبد المؤمن بكمال الأمن والحبور والسعادة إلا إذا امتلأ قلبه بمثل هذه المعاني القلبية التي أصلا أصلا إنما هي, إنما هي ثمرة بالأمر لتعظيم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وفعاله إنما هي ثمرة لاستشعار عظمة الله سبحانه وهي ثمرة أيضا لمحبة الله سبحانه والخوف والرجاء فإذا امتلأ القلب على معنى شعوري صحيح لسم جرد العلم يدركه الكثيرون إنما تذوق ويقين بهذه المعاني إذا امتلأ القلب بمحبته وخوفه ورجاءه ولا بد أن يشعر بالأمن ولا بد أن تتحقق فيه هذه المعاني أي بمعنى أن يلتفت إلى الخلق أن يلتفت إلى الخلق إلا, يلتفت إلى الخلق إلا بما, شرع بما شرعه الله عز وجل من بدل الأسباب وعلى هذا فإنه لا بد أن يكون المنهج السليم لاستحقيق هذه القاعدة العمل بشرع الله لكن يفعل كثير من العباد الذين قد يدركون المعنى العقدي القلبي لهذه الحقيقة لكن لا يعملون بمقتضاها شرعا وقد يلغون الأسباب وهذا كثير في العباد الذين هلكوا ووقعوا في غوائل الغلوف العبادة والتشدد حيث استشعوا هذا المعنى دون أن يستشعروا لوازمه الشرعية يعني بلوازمة العمل بشرع الله فإن من حقيقة التوكل على الله العمل بشرع الله وإن من حقيقة إدراك هذا المعنى بأن الله عز وجل هو وحده النافع الضار ولا ينفى أحد من دونه إلا بما شاء إن إدراك هذه الحقيقة يعني العمل بالأسباب ومن الأسباب العبادات نفسها العبادات نفسها من أسباب جلب النفع ودفع الضار ليس المقصود بالأسباب فقط الأسباب المادية بل الأسباب المادية حلقة من سلسلة تبدأ بالعبادات فالإنسان إذا عبد الله وأقام الفرائض على ما شرع الله أثمرت هذه العبادة الأخذ بالأسباب لأن حقيقة العبادة انما تعني العمل بما شرع الله عز وجل نعم واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه فإن العبد إذا علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر وأن اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد للبتة علم حينئذ أن الله وحده والضار النافع المعطي المانع فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده فإن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار ولهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيء فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعا وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا وإفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه في الرخاء ودعاء من يرجون نفعه من دونه قال الله عز وجل قل أفرايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون نعم قد ينشان هذا سؤال عند بعض من لم يفقه الدين وهو أن يقال أليسنا نلاحظ أن العبد قد يأتيه ضرر من بعض المخلوقات وقد ينتفع من بعض المخلوقات نقول نعم لكن كل ذلك ابتلاء من الله عز وجل وبتسخير فما يأتيك من نفع من المخلوقات إنما هو تسخير من الله إذن فالأمر كله راجع إلى الله فالخلق خلقه سبحانه والأمر أمره وحينما يجد الإنسان منافع من بعض الخلق أو احيانا يجد دفع ضر من بسبب بعض الخلق فإن ذلك كله بتقدير الله وتسخيله وكل ذلك بفضل الله وهو أيضا أحيانا يكون من باب الابتلاء أقول هذا لأن بعض الناس قد يشكل عليه أنه يجد أن في الأسباب منافع وأن بعض الخلق قد يكون منه انتفاع أو قد يكون منه ضرر نعم لكن لا تنسى أن ذلك كله راجع إلى تقدير الله عز وجل فكل شيء بتقديره وبأمر سبحانه وتحت مشيئته بل أفعال العباد كلها منتظمة تحت مشيئته سبحانه هذا أمر الأمر الآخر أنه كثيرا ما يكون وجود المنافع من الخلق ببدل الأسباب ودفع الضر كذلك ببدل الأسباب أو ما يحدث عن الإنسان من أضرار بسبب الخلق أن ذلك كله ناتج عن تقدير الله إما من باب المجازات للعبد أو من باب الابتلاء الإنسان قد يكون بذله الأسباب الشرعية والدعاء والاعتماد على الله وقوة التوكل عليه سخر الله له بعض الخلق في جلب المنافع ودفع المضار والعكس كذلك قد يكون على العبد شيء من الأضرار تأتيه من العباد من حجب المنافع تأتيه من العباد ويجعل الله على ذلك عليه ابتلاء وفثنة كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فثنة وإلى أن ترجعون لكن عامة ما يحصل على الخلق للخلق من, من, من المنافع فهو إما من باب المجازات أو ابتلاء وعامة ما يحصل على الخلق من المضار إما من باب المجازات أو هو ابتلاء وكل ذلك لتقدير الله إذن مدار الشعور أو الفرق بين هذا وذاك بين من يسلم أمره إلى الله عز وجل ويعتقد ويجزم بأن كل ما يحدث من مقادير الله بين وبين من لم يشعر بهذا الشعور أن هذا مآل جميع الأعمال التي تريد إليه الأجر والثواب في الدنيا والآخرة وذلك خاسراً في الدنيا والآخرة ولا فرق بين هذا وذاك لأن كل منهم يكدح وينصب وكل منهم يعيش اعتقادا طيباً أو سيئاً اعتقاداً صحيحاً أو خاطئاً لكن العبرة بالمآل والعبرة بما يسكن في القلب من الطنوانينة أو العكس من الأمن أو الخوف فالمؤمن نظرا لتسليمه لله عز وجل في باب القدر فهو دائما مضمئن القلب كما ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن بمعنى أن كل العباد السابون بالسراء والضراء لكن لا يكون الأمر خير كله إلا للمؤمن لأنه لأن قلبه معلق بالله ولأنه صابر محتسب شاكر لله فإذن المعول على ما سبقت الإشارة لي في دروس ماضية هو على ما ينطلق من القلب فإن امتلأ القلب محبة الله ورجائه وخوفه امتلأ القلب اليقين بالله وتعظيم الله عز وجل فإنه يستسهل كل ما يصيبه ويحمد الله على نعم الله عليه وإن كان العكس فالعكس نعم قوله صلى الله عليه وسلم وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَوْ خَيْرًا كَثِيرًا يعني أن ما أصاب العبد من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في الصبر خير كثير وفي رواية عمر مولى غفرة وغيره عن ابن عباس زيادة أخرى قبل هذا الكلام وهي فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وفي رواية أخرى من رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه لكن إسنادها ضعيف زيادة أخرى بعد هذا ويقولت يا رسول الله كيف أصنع باليقين قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك فإذا أنت أحكمت تباب اليقين ومعنى هذا أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين العبد على أن ترضى نفسه بما عصابه فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء والقدر على الرضا بالمقدور فليفعل فإن لم يستطع الرضا فإن في الصبر على المفروه خيرا كثيرا فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب هنا أن يرضى بذلك وهذه درجة عالية رفيعة جدا قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال علقمة هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى وخرج الترمذي من حديث آنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك الرضا بعد القضاء ومما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيمانه بمعنى, قوله بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة فقال لا تتهم الله في قضائه قال ابن الدرداء إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به وقال ابن مسعود إن الله بقسطه وعدله جعل الروح جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهن والحزن في الشك والسخط فالراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما وقال عمر بن عبد العزيز أصبحت ومالي مسرور أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة قال بعض السلف الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة وقال عبد الواحد بن يزيد الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين عندك يزيد وزيد ازاي نعم واهل الرضا تاره يلاحظون حكمه المبتل... المبتلي انهم طلع زيد حين مبتلي عبده نعم واهل الرضا تاره يلاحظون حكمه المبتلي وخيرته بعبده في البلاء وانه غير متهم في قضاه وتاره يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء تنسيهم الم المقضيبه وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله فيستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة حتى ربما تلذذوا بما أصابهم بملاحظة صدوره عن حبيبهم كما قال بعضهم أوجدهم في عذابه عذوبة وسأل بعض التابعين عن حاله في مرضه فقال أحبه إليه أحبه إليه وسئل السريل هل يجد المحب ألم البلاء فقال لا وقال بعضهم عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني بما تحب أحب قبل أن نتجاوز هذا المقطع نلاحظ من الشيخ أن أغير عادته خرج عن نهج أئمة الحديث في الابتعاد عن العبارات المحتملة والاستلاحات الصوفية ولعل هذا يعني بسبب الاستطراد يعني أن السلف قد يتساهلون أحيانا في استعمال بعض العبارات التي لم ترد شرعا في التعبير عن المعاني الشرعية والتي يستعملها أحيانا أهل البدع على غير وجهها قد يتساهلون في مقام الوعظ في مقام الوعظ والإرشاد والزهد والبشارة والنذارة والوعد والوعيد قد يتل... يعني يتساهلون ويلتزمون الألفاظ عند تقرير العقائد والقواعد عند تقرير العقائد والقواعد فتلاحظون أن الشيخ هنا استعمل عبارات ربما يكون نقلها او أفادها من بعض كتب أهل التصوف مثل الاستغراق في المشاهدة وعدم الشعور بالألم هذا يعني تعبيرات صحيحة لكنها بهذا السياق لم ترد في الألفاظ الشرعية كذلك استعمال كلمة خواص أهل المعرفة وكذلك ما ورد في الأبيات وإن كان نسبها إلى غيره كل هذا على غير القاعدة عند السلف إنما يستعملون هذا عندما يستطردون في الأمور الواضية ثم أيضا التعبير عن المشاهدة لعله من أبرز أو شد الألفاظ خروجا عن مهج السلف العبارة ينبغي تقال تقاكي هذا السياق لأن الأهل التصوف الذين أخذوا هذه النزعة عن فلاسفة باطنية الغلاة منهم يكون شاهد أحيانا ما هو يعني أكثر من المعنى الشرع فقد يزعمون أنهم يشاهدون الرسول صلى الله وقد يزعم بعضهم أنه يشاهد الربع عز وجل وإن كان الاستعمال السائد عند عوامهم أنهم يقصدون بالمشاهدة يعني الرقابة لله عز وجل أو ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه يراك يعبرون عن هذا بمشاهدة لكن لو عبر عنها بالإحسان أو باستشعار رؤية الله عز وجل كما يدل عليه الحديث لكان أولى هذا أمر الآن الآخر الإشارة لخواص أهل المعرفة والمحبة أيضا قد تعني أهل الحقيقة عند الصوفية ولذلك ينبغي تفادي مثل هذه العبارات لأنها التصرف القارئ إلى المعاني البدعية وينبغي التعبير بالألفاظ الشرائية هذا شيء شيء آخر لما ذكره هنا يظهر لي والله أعلم هو المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب السبعين ذكر من وصفهم قال أنهم لا يسترقون وأنهم على ربهم يتوكلوا كل العباد الصالحين كل عباد الله المؤمنين على ربهم يتوكلوا لكن درجة التوكل هي التي يدل عليها المعنى العميق لقوله لا يسترقون لأنهم كما وصف المؤلف يستغرقون في عبادة الله عز وجل بل بدل ما نقول في مشاهدة ذلك يستغرقون في عبادة الله عز وجل حتى لا يشعرون بالألم فالذي لا يشعر بالألم هل يطلب الركة؟ بعض الناس يحار عند هذه الكلمة وتجده يعذب نفسه ويتململ وربما يخل العبادات ويخل بالواجبات ليتحمل المرض يقول ما أبغى أرقي نفسي علشان أكون من السبعين ألف يقول ليس هذا هو الطريق الرقي إلى درجة السبعين ألف بل طريق الرقي إلى درجة السبعين ألف هو بالمصابر والمجاهدة في العبادة وهو بالمصابر إصلاح القلب حتى لا يشعر بحاجة إلى العباد وبإصلاح العب القلب بالعبادة وإقامة الفرائض والسنن والتوجه لله عز وجل والتوكل عليه حقيقة التوكل والبعد عن أسباب مرض القلب من التعلق بالعباد ومن الشبهات والمشتبهات وأكل الحرام وأكل المشتبه وغير ذلك فالإنسان إذا بذل الأسباب المجملة في إصلاح قلبه توجه قلبه إلى الله عز وجل توجها كاملا فمن هنا لا يشعر أولا بالألم ولو شعر بالألم فإن تذوقه لمعنى الأجر في الدنيا والآخرة يجعله لا يفكر بطلب الرقية تعلق قلبه بربه فلا يفكر أصلا بطلب الرقية وهذه درجة لا تأتي بالتكلف ولا تأتي بمدافعة الألم كما يفعل بعض الناس إلى حد أنه يكاد يخل بالواجبات والفرائض بسبب مدافعة الألم ويقول لعلي أدرك درجة السبعين لكن ليس هذا سبيل إدراك درجة السبعين ألف وإن كان ليس المستحيل بل هو ممكن لكن كما قلت وأكرر إنما سبيله بإصلاح قلبي أولا وبالأعمال الصالحة ثانيا وثالثا ببذل الأسباب الشرعية المتكاملة التي تجعل القلب لا يشعر بالحاجة للرقية ما هو يتكلف هذا المعنى أكدت عليه لأن الكثيرين الآن يخطئون في إدراكه وكثير ما يترى تنشأ أسئلة وإشكالات حول معنى الحديث كيف نقول لا يسترقون وأن نؤرر صلى الله عليه وسلم رقى بعض الناس وأمر بالرقية وأن النبي صلى الله وسلم قال تداوى وعباد الله وذكر أن خير ما يتداوى به كلام الله فلا تنافي بين أمر الله وشرعه وقدله إذن حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدداوي وجعل الرقية مشروعة وأقر عليها فيعني هذا أنها من ثوابت الدين لا تلغى بمجرد أن يقال هذا الحديث يعني أن الرقية لا تجوز أبدا بل الرقية مشروعة كثير من أدواء الخلق أدواء الخلق وأمراضهم الحسية والمعنوية الطريق الأول لعلاجها هو الرقية بكلام الله عز وجل وبالأدعية وباللجوء إلى الله ثم بدل الأسباب المادية والله أعلم نعم نعم ما التوكل أحياني يكون طلب الرقية لأنه طلب الرقية عمل بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وبدل لسبب مشروع والإنسان إذا بدل السبب المشروع في دفع ضر أو جاب نافع فإنه يؤجر على ذلك ما مجرد رخصة كما يظن بعض الناس بل يؤجر على ذلك لأن الإنسان كونه يعيش هادئ البال ويعبد ربه وهو مستريح البال خير من يسيطر عليه القلق والألم فتختل عبادته أو تانقصه هذا أمر يجب أن يعرفه الإنسان من قواعد الشرع مع أنه بده عند العقلة لكن أيها قواعد الشرع تقتضيه نعم حسن الله إذا يكشف هل يمكن مثلا يقال أن يعني طلب الرقية لا يمنع من دخول من كون الشخص مع سبعين هل يمنع لا أدري يعني هل يمنع طلب الرقية من كون الشخص يطمع ويطمع بأن يكون من سبعين ألف أما إن كان استأنف حياة جديدة فيما بعد بذل الأسباب الشرعية بحيث لا يشعر بطلب الروحية فإنما العبرة بالخواتي أما في الحالة التي هو عليها هذه الحقيقة ما أستطيع أن أجيب عليه أتوقف فيه ليس بواضح عندي نعم صلى والدرجة الثانية أن يصبر على البلاء وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء فالرضاء فضل مندوب إليه مستحب والصبر واجب على المؤمن حتم وفي الصبر خير كثير إن الله أمر به وعد عليه جزيل الأجر قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله, إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال الحسن الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر كف النفس وحبسه عن التسخط مع وجود الألم وتمني زوال ذلك وكف الجوارح عن العمل بمكتظ الجزع والرضا من الصدر وساعته بالقضاء وترك تمني زوال ذلك المؤلم وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة وإذا قوي الرضا فقد يزيل الاحساس بالألم بالكلية كما سبق محسنت نكتفي بهذا طبعا ليس فقط قوة الرضا لأن الرضا التسليم والرضا واليقين وقوة الاعتماد على الله عز وجل وعلى الرقابة لله كلها أمور مترابطة لأنه إذا استقر في قلب المسلم التسليم لله رضي بقدر الله وإذا استقر في قلب المسلم التسليم والرضا وصل إلى اليقين وإذا وصل إلى اليقين وصل إلى كمال التوكل الله عز وجل ومن هنا تثمر هذه المعاني القلبية في حياة المسلم ليس فقط في قلبه بل في قلبه ومشاعره وجوارقه وفيه شعوره بما حوله ولعل هذا أيضا يجرنا إلى فائدة لابد من التنبيه عنها في مثل هذا الوقت الذي يعيش فيه كثير من المسلمين أوضاع تقتضي غفلة القلوب ومرض القلوب نسأل الله يعفو عننا جميعا فإن هذا مما نصاب به ويعتني الكثير من الخلق اليوم أكثر من أي وقت مضى لكسرة يعني الصوارف والقواطع والمشاغل واستحكام الفتن والأحداث على الناس اليوم حتى بدل ما توكذ قلوبهم أصبحت أسباب غفلة للقلوب لأن الكوارث والحوادث والفتن إذا تواردت على المسلم ولم يتعظ بها تسببت في قسوة قلبه لسبب ما عرض من قبل من شهوات الدنيا وشبهات وما يعتر القلب من هذه الوالدات كلها تسبب قسوة القلب هذا ينتج عنه يعني النتيجة العكسية اللي هي الإحساس بالألم وينتج عنه ما أريد أن أقوله وهو الشعور بالتشاؤم هذه من علامات مرض القلب أقول هذا لأننا نجد مظاهر الشعور بالتشاؤم في خضم هذه الأحداث الجسيمة والفتن المدلهمة وما تعيش الأمة من ذل وهوان وهتك لحقوقها من قبل أعداه والمنافقين من داخلها جعل الكثيرين عندهم نوع من التشاؤم والابتراب وهذا ما يجوز بل أقول يجب أن يكون هذا مبعث للتفاؤل لأن الأزمات غالبا والشدائد هي التي تنفرج عن النصر بإذن الله وما من وقت لهمت فيه الخطوب وكثرة الشدائد على الأمة إلا يعقبه النصر من قريب لكن يجب أن نعلم ذلك أن نعلم أن ذلك يكون ببدل الأسباب النصر لا يأتي بلا بدل للأسباب أسباب الشرعية في الفرض والأسرة والمجتمع والأمة وغالبا أن مثل هذه الحداثة الخطوب تلجئ الأمة إلى بدل الأسباب الشرعية وتجمع كلمتها على الحق والهدى لكن بعد ابتلاء يكون نتيجة الذنوب بعد ابتلاء هو نتيجة للذنوب أعود وأقول نعم القلب قد تعتري ما يعتريه من هذه الأسباب لكن يجب أن لا يصل الأمر إلى حد اليأسى الذي وجدنا أو بدأنا نلاحظ مظاهره عند بعض طلاب العلم والصالحين فضلا عن غيرهم كل الناس يغدو فذال في أنه فيما توقها أو ميوقها والجزاء من جنس العمل حسن الضم بالله والتوقع عليه توكل الطير تغدو خماصا وتروح بطاء السؤال كيف نجمع بين التوكل والعمل بالأسباب لا أصلا لا منافة بينهما علشان نجمع بينهما التوكل هو اعتماد على الله والعمل بالأسباب هو امتثال لأمر الله ما في أصلا تنافي بينهما والحديث حديث كل الناس يغدو في بعض نفسهم أو حديث يعني الطير التي تغدو خماصا وتروح بطانا هذا الدليل على أنه لا يجمع بين التوكل وبين بذل الأسباب فلا تنافي بينهما أصلا هل جنس المخلوقات قديم وما صحة هذه العبارة جنس ما تظهر فيها أثمار أسماء الرب وصفاته وأفعال قديمة هذا كلام مجمع للأفلسفي وعويص ما ينبغي الإنسان يعلق نفسه فيه وليس من متطلبات الشرعية على المسلم والخوض فيه نوع من المرض والترف العلمي الذي الاسم فيه أكثر من الأجر لكن مدام السائل سأل فأنا أقول كلمة جنس المخلوقات من الكلمات الذات الوجوه المتعددة ما نقصد بجنس المخلوقات إن قصد بجنس جنس المخلوقات مادتها المخلوقة فلا شك أنها مخلوقة ولا يقال قديمة بمعنى أنها كقدم الرب عز وجل تعالى الله فالله عز وجل هو وحده الأول الذي ليس قبله شيء وهو سبحانه الآخر الذي ليس بعده شيء فإنذ قصد بجنس المخلوقات هذا فلجل أن جنس المخلوقات أي مادتها بصفتها خلق من خلق الله بصفتها مخلوقة مادتها فلا شك انها مخلوقها وإن بجنس المخلوقات أفعال الرب عز وجل كانون هو الخالق بعض الفلاسف يسميه جنس المخلوقات يسمي أفعال الرب جنس المخلوقات فأفعال الرب لا بداية لها سبحانه فالله سبحانه هو الأول بجميع أسماءه وصفاته وأفعاله فهو خالق قبل أن يوجد الخلق إذن هذه كلمة يعني مجملة قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي الجلال وجه عظيم السلطانة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن النفر مع الصبر هذا موافق لقول الله عز وجل قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقوله تعالى فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين وقال عمر لأشياخ من بني عبس بما قاتل لما قاتلتم الناس قالوا بالصبر لم نلقى قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا وقال بعض السلف كلنا يكره الموت وألم الجراح ولكن نتفاضل بالصبر وقال البطال الشجاعة صبر ساعة وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار وكذلك جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى فإن جهادهما من أعظم الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عن الجهاد ابدأ بنفسك فجاهدها وابدأ بنفسك فاغزها وقال بقية بن الوليد أخبرنا إبراهيم بن أذهم حدثنا الثقة عن علي بن أبي طالب قال أول ما تنكرون من جهادكم جهادكم أنفسكم وقال إبراهيم بن أبي عبلة لقوم جاءوا من الغزو قد من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكبر قالوا وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد القلب ويروى هذا مرفوع من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قال وما الجهاد الأكبر قال مجاهدة العبد لهواه هذا الحديث لا يصح, هذا لا يصح حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم إننا هو حكمة وردت على لسان بعض السلف فصارت من الحكم السائدة وهي من كلام إبراهيم بن أبي عبلة نعم ويروى من الحديث سعد بن سينان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عدوك الذي إذا ق... الذي إذا قتلك أدخلك الجنة وإذا قتلته وإذا قتلت كان لك نورا أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك وقال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنهما حين استخلفه إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك فهذا الجهاد يحتاج أيضا إلى صبر فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلبه وحصل له النصر والظفر وملك نفسه فصار عزيزا ملكا ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب وقهر وأسر وصار عبدا دليلا أسيرا في يدي شيطانه وهواه كما قيل إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل قال ابن المبارك من صبر فما أقل ما يصبر ومن جزع فما أقل ما يتمتع فقوله صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر يشمل النصر في الجهادين جهاد العدو الظاهر وجهاد العدو الباطن فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه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 وخرجه ابنه عبد الله في حديث طويل وفيه علم الله يوم الغيث أنه ليشرف عليكم أزلين قنطين فيظل يضحك قد علم أن غياركم إلى قرب والمعنى أنه سبحانه يعجب من قنوط عبادي عند احتباس القطر عنهم وقنوطهم ويأس من الرحمة وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده في إنزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون وقال تعالى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين وقال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وقال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال حاكم عن يعقوب أنه قال لبنيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ثم قصة قصة اجتماعهم عقيب ذلك وكم قص سبحانه من قصص تفريج كربات أنبيائه عند تناهي الكرب كإن جاء نوح ومن معه في الفلك وإن جاء من النار وفدائه لوالده الذي أمر بذبحه وإن موسى وقومه من اليمن وإغراق عدوهم وقصة أيوب ويونس وقصص محمد صلى الله عليه وسلم مع عدائه وإن جاءه منهم فقصته في, في الغار ويوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين وغير ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم فإن مع العسر يسرا هو منتزع من قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا وقوله عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وخرج البزار في مسنده وابن أبي حاتم واللفظ له من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرج فأنزل الله عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وروا ابن جريد وغيره من حديث من حديث الحسن مرسلا نحوه وفي حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغرب عسر يسرين وروا ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قال لو أن العسر دخل في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معه ثم قال قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وبإسنادها أن أبا عبيدة حصر فكتب إليه عمر يقول مهما ينزل بمرئ شدة يجعل الله بعدها فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين وإنه يقول صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون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 ومن يتوكل على الله فهو حسبه وروا آدم بن أبي إياس في تفسيره بإسناده عن محمد بن إسحاق قال جاء مالك الأشجعي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسر ابني عوف وقال له أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فأتاه الرسول فأخبره فأكب عوف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها فأقبل فإذا هو بسرح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم فأتبع آخرها أولها فلم يفجع أبويه إلا وهو ينادي بالباب فقال أبوه عوف ورب الكعبة فقالت أمه واسو أتاه وعوف كئيب يألم ما هو فيه من القد فاستبق الأب والخادم لا يلاحظ هنا أن المحقد فسر القد بوتر القوس وهذا من المعاني اللغوية للقد لكن الراجح المقصود به هنا القد بمعنىه مشهور لغة وهو الحبل الذي يتخذ من جلد حبل الذي يتخذ من جلد قديما كانوا يتخذون من الجلود حبا وهذا هو الراجح أنه وسراء ويعني ربط بحبل من الجلد نعم يعني اليسر أكثر يعني أكثر احتمال وهو الأصل لكنه يحتاج إلى صبر ولذلك أهل اللغة قالوا في قوله عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قالوا هذا السياق إذا جاء في لغة العرب فإنه يعني أنه مقابل العسر يسرا أنه يكون مقابل العسر يسرا فهذا مما تقتضيه لغة العرب ولذلك فإن هذا نجد أنه ينسجم مع قواعد الشرع في أن الله عز وجل تسبق رحمته وعذابه وأن الله عز وجل يضاعف للصابرين أجرهم لما يجعلهم ينسون الشده وينسون العسر ثم أن العسر مع الصبر لا بد أن ينتهي إذا توافرت شروط الصبر والتوكل على الله لا بد أن ينتهي باليسر والشيء ذا كان هو النهاية والخاتمة تزداد السعادة به والاستمتاع به فإن العبرة بالنهاية والخواتيم والإنسان من طبيعته أن يعيش حاله وينسى ماضيه غالبا فإذا انتهى المال والحال إلى المسر صار أكثر مضاعفة من العسر وهذا بشرط حقيقة التوكل لأن التوكل مثل سائر المعاني الشرعية له معنى عام وله حقيقة المعنى العام معروف وهو الاعتماد على الشيء لكن حقيقته الشرعية هو قوة الاعتماد على الله عز وجل فحقيقة التوكل على الله هي اعتماد القلب على الله حيث لا يلتفث الإنسان بقلبه ولا مشاعره ولا عواطفه ولا براجائه ولا خوفه ولا محبته إلا إلى الله فإذا قوي هذا المعنى فإنه تتحقق فيه حقيقة التوكل ومن هنا يجني ثمرة التوكل ولذلك كان نساء الله سلم قال في حديث الطائر لو توكلتم على الله حق توكله حق توكله يعني توكل الحقيقي الذي يتوجه فيه الإنسان بكامل مشاعره إلى الله توجها حقيقيا ينبعث من القلب بحيث لا يلتفت التفاة عمليا ولا ذهنيا إلا التفاة عاطفيا ولا شعوريا لغير الله سبحانه فهذا حقيقة التوكل لرزقكم كما يرزق الطيف كما هو معروف الحديث نعم. وعوف كئيب يألم ما هو فيه من القد فاستبق الأب والخادم إليه فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا فقص على أبيه أمره وأمر الإبل فأتى أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنع بها ما احببت وما وما كنت صانعا بايدك ونزل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه كما تلاحظون الحديث ضعيف جدا لكن لكنه اشتمل على معاني جاءت بها نصوص اخرى يعني بعض تفاصيل القصه قبله لا تصح لا سيما ان فيها ما فيه نظر من الناحيه الشرعيه استحلال هذه هو وأن يكون أن يكون أقر ما حصل بغير تفصيل هذا بعيد لكن فحو القصة أن قوة الاعتماد على الله واللجوء إليه هي الطريق الحقيقي للفرج وذلك يتمثل بإقبال القلب وبلهجة اللسان حينما يكون القلب حاضرا مع ربه عز وجل فأن اللسان لا لهج بما يترف القلب التوجه الله بالدعاء الخالص فإن هذا يكون سبب لتعجيل الفرج نعم. قال الفضيل والله لو يئزت من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك لا مولاك كل كل ما تريد وذكر إبراهيم بن أدهم عن بعضهم قال ما سأل السائلون مسألة هي ألحف من أن يقول العبد ما شاء الله قال يعني بذلك التفويض إلى الله عز وجل وقال سعيد بن سال من القداح بلغني أن موسى عليه السلام كانت له إلى الله حاجة فطلبها فأبطأت عليه فقال ما شاء الله فإذا حاجته بين يديه فعجبا فأوحى الله إليه أما علمت أن قولك ما شاء الله أنجح ما طلبت به الحوائد نزل هذه الأمور تحدث على سبيل الكرامة والتفريج للعباد عند الأزمات والكروب والخطوب لكن لست هي القاعدة أعني بذلك أن القاعدة الشرعية التي جاءت بها القواطع الشرع وهي نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج النبيين ونهج الصحابة وسلف الأمة أن المسلم لا بد أن يبدل الأسباب ويسعى إلى بدل الأسباب ويدعو ويتوكل على الله ثم لينتظر الفرج ينتظر الإعانة والتسديد من الله عز وجل فإذا تخلفت الإعانة والفرج فليعلم أن ذلك لحكمه من الله عز وجل او لاسباب ترجع إلى تفريطه وتقصيره فالانسان مهما بلغ من يعني الطاعه والعباده لا يكون منه, منه تقصير وما بلغ من الطاعه والعباده فان ذلك لا يكافئ لا يكافئ واحده من نعم الله عليه فكيف بالنعم التي لا تعد ولا تحصى اذا الحقيقه ان هذه قامس هذه القصص تنبني على أنه توجد كرامات لبعض العباد لكن ليست هي القاعدة يعني لا تعني هذه القصص التي وردت عن العباد أو عن بعض الأنبياء والصالحين أو أكرم الله بعض, بعض عباده بها لا تعني أنها هي الأصل لا تعني أن الإنسان يقعد يتفرغ للعبادة والدعاء ثم يقول يأتيني رزقي هذا يتنافى مع قواعد الشرع وقواطعه من أن المسلم بل الأمة كلها لا بد أن تبذل الأسباب ولا بد تجاهد وتقوم بالفرائض تقوم بواجبات في عمارة الدنيا بشرع الله عز وجل وإلا لماذا استخلف الإنسان في هذه الأرض استخلف ليقعد لا استخلف ليجلس في صومعها أو في غارة أو في مغارة أو في الأرض أو يعتزل عن الخلق لا بل العكس الأصل أن المسلم يجاهد ويكابد ويعمل بالأسباب ويقوم الأصل في المسلم أن يقوم بواجباته التي أجبها الله تجاه دينه وأمته وتجاه عمارة الأرض ثم قد تحدث للإنسان للمسلم بعض المواقف والشدة والكروب التي تستدعي منها أن يرجع إلى الله عز وجل بعد بذل الأسباب فمن هنا تأتي مثل هذه الكرامات وإلا قد تكون استدراج وابتلاء تكون استدراج وابتلاء نعم حسن الله إليك شيخ هل المقصود مجرد هذه اللقظة ما شاء الله أنها ذكر او المقصود ما يكون من معناها في القلب لا هو والله أعلم أنها جاءت لأن ما شاء الله تأتي على عدة معاني ما شاء الله تأتي للتبريك وما شاء الله تأتي للتعليق تعليق القدر الأمر عليها وما شاء الله قد تأتي للمبابل السعانة بالله فهنا يبدو لي أنها جاءت من باب الاستعانه واللجوء إلى الله ما شاء الله يكون فأرجو أن يكون من مشيئة الله كذا وكذا فيتتضمن معنى اللجوء إلى الله والاستعانة بالله هذا الظاهر منها ومع ذلك يعني العبارات الشرعية كل ما تكون أوضح وأقرب إلى يعني فهم الإنسان لها أقرب إلى تعلق قلبه بالله فهو أولى فالإنسان مثلا إذا كان ما يعرف معنى ما شاء الله في تعليقها بحول الله وقوته فليقول لا حول ولا قوة إلا بالله وليقول إياك نعبد وإياك نستعين استعنى بالله لأنه أوضح ليس كل الناس يفقه معنى كون ما شاء الله استعانى بالله فيدعو بأي دعا من أدعى لكن هذه من, من ضمن الأدعية التي دعا بها أناس فأجيبت أدعيتهم لكن معناها فيه شيء من الغمور وإلا فكل شيء بمشيئة الله قصدي كونها تستخدم دعاء هذا فيه شيء من الغمور نعم وأيضا فإن المؤمن إذا استطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعاء وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة وقال لها إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خير لأجب لأجبت وهذا الحب إلى الله من كثير من الطعام طب شرطا لا يؤدي إلى اليأس يجب أن تنبه هذا كون الإنسان يعني إذا وصل إلى درجة أنه يعني استطى الفرج من الله عز وجل راجع نفسه وعرف أنه أتي من قبل تقصيره يوم بالله في حق الله أتي من قبل ذنوبه وأن الله عز وجل أراد أن تحن فيزيد لجوءه إلى الله هذا المعنى إلى هذا الحد جيد وهو المعنى الشرعي الإيماني لكن إذا كان يقل الإنسان إلى اليأس فهذا لا شك أنه من عمل الشيطان كثير من الناس فعلا تحسنوا يأس وهذا نجده في كثير ما يتعرض له بعض المسلمين في حياتنا المعاصر اليوم مع كثرة الاضطرابات والقلق والكروب والشدة, والشدة والمصائب والكوارث تجد أنت بعض الناس يعني يشعر بأن عنده نعم من اليأس وهذا اليأس يدي من عدة طرق لعل من اختارها اعتقاد أن المسلمين ما داموا على هذا الوضع من الذنوب والمعاصي والبدع أنهم لا يستجاب لهم هذا خطير الله عز وجل يجيب دعوة المضطر وإن كان كافرا فكيف بالمسلم مهما بلعه من التجاوزات والمعاصي والأمور التي تحجبه عن الله يعني يجب أن لا يتطرق الياس لقلب المؤمن سواء فيما تعلق بنفسه أو بأحوال الأمة وهذا هو الموروع الذي يجب أن نعيشه بجماعة واطفنا ومشاهيرنا أحوال الأمة اليوم يجب أن نلجأ إلى الله بأن يفرج عن الأمة وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن لا يتطرق إلينا الياس بل يجب أن نجعل هذا الوضع المرضي دافع للتفاؤل لأن الأمة سترجع إلى دينها أو طوائف من الأمة لا يلزم بل ليس من سنة الله عز وجل أن الأمة كلها ترجع إلى دينها بل طوائف من الأمة تقوم بالحق وترجع إلى دينها وينصر الله بها الإسلام والمسلمين هذا ما نتوقع بل نأمل أن يكون قريب جدا لأن الخطوب استحكمت الخطوب استحكمت ووصلت الأمة إلى حد من الذل والهوان ما يجعل المسلم يتفائل بأن الله عز وجل كما أخبرنا مساء الله سلم سيغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته وأن هذه الكروب الفطوب إنما تتمخض بإذن الله عن فرج قريب فليعش الأمل وليبتعد يبتعد عن اليأس معبد بذل معبد مع, مع يجب أن يسعى كل واحد مننا أن يكون له إسهاما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 فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب إنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله قال وهب تعبد رجل زمانا ثم بدت له إلى الله حاجة وصام سبعين سبتا يأكل في كل سبت إحدى عشرة ثمرة ثم سأل الله حاجته فلم يعطها ورجع إلى نفسه فقال منك أتيت لو كان فيك خير أعطيت حاجتك, أعطيت حاجتك فنزل إليه عند ذلك ملك فقال يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك خرجه ابن أبي الدنيا ولبعض المتقدمين في هذا المعنى عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر اسا فرج يأتي به الله انه له كل يوم له كل يوم في خلقه امره إذا لاح عسر فرج يسر فانه قد الله أن العسر يتبعه اليسر حسنت بارك الله فيك كل من من نظر الذي ذكرته في اقران نبينا صلى الله عليه وسلم اول شيء حديث ضعيف لعوف أخذ الإبل التي كانت ملكة للكفار محاربين أليست غنيمة هذا امر يحتاج لتحقيق يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقره على أن يأخذها له أما كان غنيمة للمسلمين هذا أمر يرجع إلى مدى ثبوت القصة ثم يرجع إلى يعني ثبوت المحاربة من هؤلاء هؤلاء يعني أساءوا إلى مسلم لكن كونه بفرق مفرده ومن ولي الأمر يستحل أمواله هذه من طرائق قبائل في يقول ما الفرق بين المولد وبين أسابيع الشجرة والمساجد واليوم الوطني وبين الافتفال السنوي وتخريج الحلقات التحذيظة وغيره أرجو التكرم يترضيه الجواب عن هذا طبعا العلمة لهم كلام كثير فيها المذا وفتاوى والمشايخ أصدروا بيانات فر وفتاوى فردية واضحة لكن هناك وجه فرق وهو أن المولد يعتقد ديناً لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بينما أغلب الاحتفالات التي يقوم بها الناس اليوم الاحتفالات تتعلق بمور دنياهم يبقى هل هناك جامع بين يعني الأسابيع والمناسبات التي تتخذ يعني تقنن وتتخذ عادة في وقتها طبعا هذا يختلف عن حفلات تحفظ القرآن ونحو الحفلات الموسمية هذه ليست مبنية على لا يحدث لها يوم إنما كل حلقة حسب ظروفها من باب التكريم والاحتفاء بالحفاظ وهذا حدث في عهد التابعين وتابعين ومن تابعهم كانوا يحتفون بحفاظ القرآن ويكرمونهم بالولائم وبغيرها هذا أمر لا حرج فيه لأنه لم يتخذ في سبوع معين من السنة ولا في يوم لكن المناسبات التي تتخذ في يوم معين أو أسبوع من المعين قد يكون بينها وبينها بدعة المولد وجوه اشتراف وهذا محل خلاف بينها العين وقد يكون بينها وجوه اختلاف وهذا لا يختلف عليه وهو أن المولد اتخذ دينا متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم دين يدينون به دين بينما أسبوع الشجر وأمثاله إنما هو من أمور الدنيا هذا ذكر يعني نموذج من القصص التي نحن الحين ترد في بعض كتب السلف مثل كتاب بن رجب هنا يقول ذكر ابن رجب في آخر الشرح ما قال وهم ذلك الرجل الذي صام سبعين سبتا ويأكبر كل سبتا 11 تمرى فهل لهذا أصل ليس له أصل حقيقة ليس له أصل وهذا يؤتى به من باب يعني الزهد وتحث على العبادات والمداومة عليها والسلف كانوا يتساهلون في الوقوف على هذه الأمور لأنها ليست نصوص شرعية ولا أدلة إنما كانت من الترغيب باب الترغيب واسع ومع ذلك فإن لا نأخذها على إطلاقها بل الخطأ منها يقال من خطأ فكون هل زمن أستفعوا بصيام سبعين سبتا وصيام السبت إذا كان بمفرده لا يجوز وأيضا حدد 11 عشرة ثمرة هذا تشريع ما لا يشرعه الله عز وجل وكثير من القصص التي تورد فيها مثل هذه الأمثلة والسلف يريدونها مع لإدراكهم أن القارئ يعرف خطأ بعد التفصيلات فيها لكن يدركونها أو يريدونها من باب يعرف هذا من معناها لجمال ومع ذلك الحويسة تدلها هذه ولا, ولا محل يعني اعتبار عندهم يقول إذا اختلفت مع شخصيني في بعض المسائل ثم صنفني على هواه أو مع شخص إذا اختلفت مع شخص في بعض المسائل ثم صنفني على هواه فموقفي منه موقفك منه أن تنهصحه وترفق به وتدعو له بالتوفيق وتغفر له فإن الناس لا بد أن يكون لأنهم مثل, مثل هذه الأمور يقول السائل يقول غفر الله لكم سام لو أعدتم تعليقكم على قول المؤلف قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر أنا ما علقت الله بأن يقول هذه لم تثبت بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها وردت بأساند ضعيفة والثابت أنها أسندت إلى بعض أئمة السلس راهي بن أبي عبلة؟ نعم يمكن هو, هو كان يريد مني أن أعلق لا يقول له التعليق هذا التعليق الذي قلته لكن كان السائل يريد زيادة يعني تعليق على هذه المسألة هو عليه حال يعني تسمية الجهاد بالسيف والجهاد بالقوة والسلاح تسمية هذه جهاد أصغر فيها نظام لكن قد يكون قصد بها المبالغة وهذا ترد في كثير من ألفاظ الشرى وألفاظ السلف يقصدون التأكيد على معنى معين فتأتي المبالغة للتأكيد على المعنى وهذا يوجد في يعني النصوص كثيره وفي ألفاظ كثيرة عند السلف إذا أرادوا التأكيد على أمر بنفي أو ثبات ربما يستعملون مبالغ العبارات التي فيها قوة لتصرف أنظار الناس إلى شيء نسوه وغفل عنه فمن هنا يبدو لي أن الذي قالها, قالها من باب حفز الناس على استصلاح أحوالهم وقلوبهم وجهاد النفس والهوى والنفس الأمارة بالسوء وجهاد الشيطان وجهاد الشهوات وجهاد الشبهات وهذا في الحقيقة أنه فعلا هو المرحلة الأولى من مراحل الجهاد الإنسان قلّى أن بل قل قلّى أن, أن تكون معدة ومستعدة للنصر في الجهاد الأكبر الحقيقي وهو جهاد السيف إلا حينما تتخطى مرحلة الجهاد الأول وهو جهاد الجهاد مع القلب جهاد الشيطان أخي المستمه الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي لتسجيلات الراية الإسلامية بريام هاتف رقم 4911 9885 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته